يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ياه ايها الذين امنوا كتب عليكم كتب عليكم كما كتب شهر رمضان شهر رمضان الشهر يُنَذِّرُ الْعِذَّةَ وَيُكَذِّبُ مَا أُنْذِرَ مَا هَداكُمْ وَمَعَذِرَةٌ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ, عبادي عني وإذا سألك عبادي عني فإني